فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك فاما ب رَبَّكَ ب ا إِنَّ ل ل ر ص د الانسان فَأَمَّا اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه, فأكرمه ونعمه فيقول أ ك ر م وَنَعَمَهُ ه ف ربي ا ك ر م وَأَمَّا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 ب ج ه ن موسوعه ي م ئ ذ يتذكر ا ل إ ن ا ن النابلسي ق للعلوم يا ئ ذ ل ا يعذب ع ذ ا ب ه م ي ه اسماء الله ا ل ح س ن ا النفس المطمئنة يا ايتها النفس المطمئنه ة ارجعي إ الى ربك راضيه ة م ر ض ي فادخلي في, عبادي فادخلي في عبادي وادخلي جنتي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إ ي ا ك نعبد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 موسوعه المقابر ك النابلسي ا للعلوم م ن ا ل ا س ل و ن ا ل م ي م ثم لترونها عين اليقين ثم ل ت س أ ل ن يومئذ عن النعيم